التسجيل الثامن والتسعون استمع إلى النص الآتي ثم قرأه استخلف الله الإنسان ليقوم بعمارة الأرض قال عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم عمرانها وللعمران جانبان جانب مادي وهو كل ما له علاقة بالمكان من بناء وطرق ونحو ذلك وجانب معنوي يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حياة الناس ولدوام العمران أمر الله أن يكون الحق هو الحاكم في المجتمع وفي الحديث فالحق يعلو ولا يعلى والعمران لا يفرض على الناس بالقوة بل يكون من التزام الناس فإذا حفظت الأمانة وانتشرت العفة وجد الحق وإذا ضيعت الأمانة وانتشرت الرذيلة ضاع الحق وسقط العمران